بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعذبوا أن جاءهم منذر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 أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مِنَ من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لا من فواقع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 قر كب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى له للألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اول الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا من المصفين الافياء واذكر إسماعيل وليسعوذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عذن مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ وَقْتِ مَعْلُومٍ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ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 نا بدأه بعد حي